وَيُنذِرُ لِلْقَوْمِ فِي قِيَنَ الَّذِينَ إِذَا سَأَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُفُونَ الَّذِينَ إِذَا Mä كتاباً على ويل وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَذِيمٍ ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمطجون وَمَا <صفيق> يُقالُ هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ بِإِفْكٍ وَيُؤْوُونَ كَذَلِكَ إِنَّ كِتَابًا يسترون من رحيق مرسوم خسامه وَفِي وفي Money there. وَإِذَا مَطْرُوبٌ مِمَّ وَإِذَا وَإِذَا رَأَوُوا قَالُوا إِنَّا أُنَا إلَى لْيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا فالسوء <تصفيق> منك <تصفيق>